بَمَتَاعُمْ فَأَوْشَافَتْ شَفِيْعِينَ فَمَا لَهُمْ عَانِتَ التَّكْرَةِ مُعْرِضِينَ كَ فِرًا فَرُمْنْ قَسْوَرًا بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مَرئٍ مِنْكُمْ أَنْ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّ الْمَوْتَ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ மய بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس القيامة أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريدون يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُونَ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا بَأُلِ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا تَّمَعُهُ وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَهِيَ